وطيل عشيب لي حسياً من مخيمة مدريعي ومطويسي ومشهر صاري مين لا تستعجل، لا تستعجي واريمه ويل دير حي جبارك سيوي واجنا جيل حرب واج عين شافح سينذل ليل تيوه هويا يبني تريد يا بدري السيم بعدين ان شاء الله يصير اللطم سريع الساب راحتك بالأخير نزلت هنا أقرأ لك اللي أشبعك اللي اللطم السريع اللّٰه <سؤال> جَلَّ رِيكُ نُوَايَه لَرِيدَي او حَيْرُ حَيْتُرُ حَلُ وُجُدَك فِي دَيَا يَا خير اللي اليوم و لما اديت ايدي شلون اتيم ما يا غالي واقف حد ليل ويف ولا خلف مثلك شبيه مخالوف بيك نيتس لا بوجه شيء يفرقني يا روح مواليم والله <تصفيق> واللي يذني بالمكر ما شي برمني لغار يبوي العجب ما سي والروحي بطاخ انسى ما شي له بس بيس يوم وعان اللي لعشاب يحب وجهي لحسين اوه يا حسين للضن وتا شعب الحسين حسين يعين على الاكبر بالساع ايش يسوي ليلى اذا يشوف وجه حسين تغيرت الدنيا بينها صار ان قلب الام بعبي ان ما فارحان بي هي ام يستعين هي من خطف طفلنا ناديت ترل لي يا بي انسيدي الباشا لونك تغير وافن عندك خاب جاء غلب جاء غلب لينا عيبك اللي مو بارر جاء وبه يا لي ان حي دار لابني شعلي يفارس شي دي الرو باب حي جريد ما بغى غير رحمين امابكوا بعمين مباح ابكاف يراني شايف في قلبي لاني مرحوم عبود غصن الله عليكم جميعا ايه من حيدر لابني شغلي افاريز شيدي رب اب حيدر يلحرب قاف ما اب جاء وين راحه امك غائب في عيني لاني الصيف بلهدم سمعت خطب مين رسول الله وجواب فريجيلكم ربوي يشف من إن ديغي لبنيتش داق الأم استجاب لعل رب مني إدها ليس يليم أريد شوي أنا فضلتك ومحمد زماع تخطب مين مرسول لو وجاب يفريجلك قربي ويش بمنيل صفوا انذ ابني خدى غير ام لا غلابني ذالحيسب بارك الله فيك طبخ الخيمه وهي مداليعه خفيت بمهج الصيد يقم اللي يقيد رفضت يدي هوجا ذب يدقي ودمه سيل سجيم دموعي المداام يغشين الساحه فوق خد هذاكيني ويا هل جهه ما يينت بربوعها الحجاب وايش خصيت بي عيونها الرب السيمى ناديت ناديت ابغض ريت دمي يخل خديك فإلك مالين يا من ال... يا قدوب ويوسف غاوي غاودي ديبني علي وهلك ظالمه غاوي ديبني من ذا يا يار ثبجنا بالطفخار من ذا يا على جراب الطيبين من ذا يا يار ايار من ثاور مثل حمزة وعلي خامل حمية يا يا مثل حمزة وعلي خامية يا الحمية الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله ويقضي حوائجكم أما المستهل عشت, عشت أتنطروا اليادي وراحبني على الميدي عشت أتنطروا اليادي وراحبني على الميدي وقيت محيرة بأمري غريبة ودمعتي تجري وراحبني على الميدي الليلة من شاء الله ما تقصرون مثل أمس ما قصرتوا ما سرعة بالبداية ما عدنا إن شاء الله بالنزلات أخراكم قريغ ونزلات أسجل إن شاء الله ومن البداية إن شاء الله يحفظوا مستهل إذا ما يحفظوا يعني إلي يتعبوني أنا ما بيا حين هو يفيدون بيا بعد إحنا شيبنا بعد دور دور الشباب إحنا إتشمالك عن إخبي الله يسلمكم يوفقكم إن شاء الله حشيت أتنى الطريق اليادي وراحبني علي من ايدي حشيت أتنى الطريق اليادي علي من بوغي حم حيره بامره غريب وعزم عت يجري وراح ابني عالمني دي عشت ان شاء الله غشيتت عنا والله يا ربي واه يا اللي وراخي ابني علي عيد لك المستهى حييت اجناب افاره اولي عدي علي منيدي حييت اجناب افاره اولي عدي وراحبني علي مندي بجي انم حاي يا رب امره وراحبني وراحبني علي عشت اثنى الطار عشت اثنى ما <تصفيق> شاء الله يقضي حوائج بعق علي للأكبر عشت اثنى اي رب امر غريق يا يا الله وراخي ابني يا مني وجزاق وَرِد في الوالي وشنطرت في الوالي صلي عليه وگلت السهر في دتاق يرخصين العين الليالي واحلمي و الريب ويتحقق اعمالي ني تنام كبار بيد مو قوي الو كبار كبار بيد مو قوي الو علي ورجع قدات فكر مصبري غريب وراحبني علم يدي وراحبني علم يدي عايش الله يشافي مرضاكم عشي عشي لأنه طريق ليدي وراحبني حديبني بقيات الحية بقيات الحية ماشاء الله خيبا وزام حديبني وراحبني قاعد قادم ممنون شاعر ابي البيت ابو علي الناصري صلى الله عليكم جميعا ما للصابر من نوجيزه وتنطيرك نوالي وربت بي ضوعي يسمرجا حيب زلا وقلت السهار في دوات تعب هي الوالي واحلمي و فيني <ميقين عمالي> كبار بيد مغوي الوان علي هذا أشوف ان كبار كبار بيدمو علي هذا أشوف علي ورجع قد تذكر غريب, غريب وراح ابني علمني دي وراح ابني علمني اشد اتمطر اليدي لا لا الله حير يا سليم <تصفيق> <ما شاء> الله يا رب حسين ليك البيت بعلي الناس <تصفيق> والله اليكم جميعا ويروحي يتوازى الحزن والزم صابر دمعاتي واختني اقمر بغبرتي ومرلته بحسراتي بحسراتي لما نوصلت الكربلة عدد دهر حسبتي أملي وأحلامي طويت وتغيرت غاياتي اشوف اموادقي ولوحي وحرام ويا عيال مفجوعه اشوف اموادقي ولوحي وحرم وعيال مفجوعه واشوفا من بعد خدر غريبي غريبي بارك الله أبيك وراحبني عشت أثنى الضرولياتي حبيبني حبيبني ولن الريف حضني الوفاء شدني واخلل فرقه اي والدغني واللي انتي ماذا الأمل في الملكة ماذا الأمل في الملكة شفت بني شمعة ناظيري يمشي وميني تتسبق قلت لا يا كبار اللوري حي قلت لا يا كبار اللوري حي وين ما الجاي مثل وين ما صحت يا اولي ادل اتمشي يروح برا حتكنش صحتك يا مشیت بحال ما تدر غریبه غریبه عبنان حدیر دیتی وراحبن بارك الله بيك عليك يا الله وطش فاد فاد فاد فاد ولن الريب حبني شدني واغلى الفارج يودعني ويلي انتها ما ضل امر بالملجأ شفت بني شمعة ناظيري يمشو ميني تتسعب قيل يا لك بارلوري حيت مثلك بعد وين الجيل مثلك بعد وين روحيت يا اولي يا الداعي امشي يروح كل شي صحت يا ولادي يا اولي كل شي مشيت بحالي ما تدري مشيت غريب ابو زمان يتيتيري يا <تصفيق> حبيبي يتيتيري واحبني <تصفيق> لا تبرد بارك الله فيك ويشيت طار يا عليني ما الله محيره محيره وامي <تصفيق> فريدان بحبي وراح ابني حبيبي راح امشي وياه الخضر لقوم روى مال الروح وحضنت قلبي الماهيجا وحضنت قلبي الماهيجا مذبوح حضن مذبوح مذبوح حضن مذبوح وعيوني مع هملا دمع يدقاطير الناس في جروح وناديتا لي أشيب كربلة تعوف أمك وعنى تروح تعوف أمك وعنى تعوفيلوالدبحيره يا ربي بمنبع الغيره تعوفيلوالدبحيره يا ربي بمنبع الغيره يا ليا خير الصبور عمر غريب عليك يوم الله يقطع حوايجكم يا ابيني علي علي رافه ومشا ويا هل خضر في العمر وما لروح في احضان يضال و عيوني ما همل دامع عيد قاطير نزف جروح و ناجي ذلي اشب تعوف امك وعنها تروح تعوف ول والد يا ربي ابن مين غير تعوف الوالديه تعوف بارك الله فيك يا ربي ابن من منبع يا شاخر صبر عمري يا شاخر صب غريبه ودمعه تجري صاحبني علمني دين صاحبني علمني عشت أتنطر وليا ديني عشت أتنطر وليا الله أبيك حي يا رب أمره وحي يتم حي يا رب أمره ضريب أولام حديثي وراحبني حريم جدي لو اغتيني ابني واري دمشي ويا وسهم لي نصيب اب مهجتي صدر الماحل اد وخلينا نطيح بحوم يدك تم الله بيك خلينا نطيح بحاميتك بس لاي غامض عيننا اغسل وجهي ياكي وفرحيتي فوق عمري دت شليب دنياي مين يرحل وبعد يا فرحة اتأمل شليب دنياي شليب دنياي شليب دنياي وبعد يا فرحة اتأمل بعد يا فرحة اتأمل حناظ الغيب كسر واخي ابني علي ابني ايه عجيت الله بارك الله فيك الله علي ابني ما شاء الله وا حيبني احد احد وصرع المضراته ابني واري دمشي ويا بسهم المصيبه يا بدر الما حن ماتلكا وخلينا نطيح يبحميت بس لاي غام وان غينا انسى الضحايا تفرحي وبعمر اريد شليب دنيا يمين يرحل يا فرحة أتأمل شليب دنيا شليب ايه فعد يا فرحة أتأمل حنى ضلعي وكسر ضليل حنى ضلعي الطب بارك الله بيك غاري قلبه عدني عدني قلبه ملكه وراها خيب عدني لا تجاوب هي سويتي بحالي كربله وخلت وضعي مغبيا حالي لامن ذيل ملامن ظلت حريمي وأقفال ظلت حريمي وأقفال وش لو نفكر بالضغل البشر إذا شال واليحدي ياهب ناديتي ويا هلي صير الجمال ويا هلي صير الجمال علي يا اهل الناس تنشدني يقولن وين عفت ابني الناس يقولن وين عفت ابني هو غاوي بعد اسري غريب ايي هو راخي ابني لا يا عالم <تصفيق> <تصفيق> ليلة نادي يا عالي جاوبني. جاوبني, جاوبني ما خاب يا ابن امالي ليلة الروح مضفرتاها لم يبقي لي نور بها ودار مضغدرتها ودار مضغدرتها قد اصبح كالليل ايلا توناجي ما خاف يبني أمالي ليلة هذا مرحوم أبو أمل الرباعي الله جميعا الروح مذفرقتها لم يبقى لنور بيها وذا رمغادر تها قد اصباحت كطلالي ما شاء الله ما اب قيسه قلبي للاسى يبكي صبا قهو كان بيك مستنيسا كان بيك مستنيسا لكنه اليوم خالي هي خاب كنت يا ابني اماني يا طول الشاعره كنت الضياء ان وانفف يا شبهه الطه المصطفى واسفا واسفا واسف واسفا واسفا واسف قد غاب نور المشعالي ما خاب ابن امالي كنت ضياء ان وانطفى يا شيب هطى المستوا اسفا واسف واسفا وواسفا انقد غاب نور المشعالي قد خاب ابني امالي من كم فارس في كربلاء نعذر ساهم مستبسيله ابقيتهم أبقيته بين سواي الجحفلي ما خبا يبني أمالي طهقرت فرسان الواغة وكل جبار طاغة حتى بلغت المبتغى حتى بلغت المبتغى قهترت فرسان الوضع قهترت واكل جبارين طاغا حتى بلغت المبتغى يا ابن النبي المرسال يبارك الله ما خاب يا ابني امالي هايدي خفرت فرسة عن الواغة وكل جبار طاغة حتى بلغت المبتغة يا ابن النبي المرسلين يا رمضان يا علي ما خب يبني أمالي بكر بن غنيم عندما صار شوجا الضيغامه بكر بن غنيم عندما صار شوجا الضيغامه ناديت يا رب السماء من كيده احفظ علي فادل ما خاب يا امالي بكر بنو غانم غيم ده ما صال شجعان غيم ناديتو يا رب ناديت يا رب السماء ناديت من كيده احفظ ع ليلى ما خاب يا ابني املي يا توتا يا فالقلب يبقى مضيعت تا اذا ما ودعك حتى اذا ما ودعك لم تنفصل عنك الك ليلى ما خاب يا ابني امالي خا خا لقد اخبرالك لما انت تقول لي بس بدنتك خذو الى الهي جامك فالقلب يبقى موضعك حتى اذا ما وذعت لم تنفصل عنك كالليله ايبارك الله ما خاب يا ابني امالي إذ نال منك المعتدي قد نال مني كبيدي إذ نال منك المعتدي قد نال مني كبيدي يا كوكبا كالفرقادي كوكب يزهو بكل المقالي يا عزونا في الجادي ما خاب يبني العمر امس مظليما والجرح اضحى مؤلما العمر والجرح اضحى مؤلما تنساب من عين الديما تنساب من عين الديما مثلس ali ei ma khaba yabni amali العمر أمسى مظليمة والجرح أضحى مؤليمة تنساب من غين الدمى مثل سياب الجدول ما خاب يبني أمالي خادم خادم خادم راحت ليالي السوده حين افتقدت وليدا راحت افتقدت ثم الحسين السيده ثم الحسين ثم الحسين السيده ثم كان عي ما دل ما خاب يا ابني لله اشكو ما جرى لما فقدت اول اخبار لله اشكو ما جرى لما فقدت اول يا ليتني تحت الثرى يا, ليت يا ليتني قبل افتقاد الأمال ذكرك ذكرى الألام هيهاتا ينهى عن دام رمز الشباب المسلم رمز الشباب, الم... رمز الشباب أو عن ضميري ينجلي ليلة ما خاب يبني أمالي تبقى رازا يا كربلا نهجاً لمن رام الملعوله رام الملعوله تبقى جو بولا طبقاتوني رسبوله لكل حر باطل ما خاب يا ابني توسط بالحوم المغوار توسط بالحوم المغ جوابني توسط بالمغوا بال... في توسط بالحوم هذا الاكبر بيان العسكر هذا الاكبر بيان العسكر نار وجل هب على الاشرا وسط بالحار شاعر الشاب احمد الكعبي من الطوف الثار التهب يا محل الثارات اليوم تحرق احقاد الغدار تحرق احقاد الغدار وعلى العسكر هناغ وعلى العسكر لن هجح من شف الاكبار تشلاح يطلب ثارات المظلوم على جيوش الشر نار وتسعر على جيوش الشر نار وتسعر شيخ مدني راني تتوسط بالحومه ام المظواه توسط هاي والبيل فف نار النار التهب يا ما حلا ذرات يوم تحرق احقاد الغداوه والعلى العسكر على العسكر نار تحو من جذب الأكبر كلاهب يطلب ثارات المظلوم على جيوش الشر نار وتسعر على جيوش الشر نار وتسعر شيخ مدني نار الدار طسطبل صولي جولي بقلب الحومة يسحقهم بجدام الحيد يا حي هاشم يوم النبعد هم بس بالحومة الحيد دوم قصد عدوانا وانشت كن هول سارب جي اشيزي يا حصد بيها ويذرها لا تعجب جد الكرار توسط بالحط ساعل يذوبها على العسكر ليظلم من كثر الخوف ظهر حمريو من يذوبها شوق بالحما وسائر بشر سولم ضبتت جوش الباطل لنهد شو ليثي الحوم نوى اليوم ليثي الحوم نوى اليوم سوى بعدوان المصار حيرة حي يرجيش الباطل منه توسط بالميدان هذا العباس القبليهم لطرهم داح البيبان كان هذا الأكبر بالحوم شاء الله جان هذا الاكبر بالحما ما يحب الصياد الفرسان واللي تقرب يالحج مرحب واللي تقرب يالحج مرحب توحمر بالعسكر دار توسط بالحا شا سين ذل جراعد وانه واللي يقدر يشرد ما بخوث مو بسيافي واجه خصمه جدمي دوسه القطاب يا خذ ذرات من الباطل ما يخلي الذرات تفوت صار الزهره وحق الحتره صار الزهره وحق الحتره ردوا رد ورد ثارات الدار توصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جماعة مرضة وسجناء والغربة بعد هذه اللياليها من شاء الله الليالي استجابة الدعاء وفي هذا المكان المقدس مجمع اهل البيت هذا المكان الله شاهد نفس أهل البيت موجود بهذا المكان هذا فهنيئا لكم اتوا اللي تتوفقون للحضور بهالمكان المقدس هذا أسألكم الدعاء جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء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 إلهي ارزقنا في الدنيا زيارة محمد وال محمد وفي الآخرة شفاعتهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة من أوصاني بالدعاء اللهم شاف مرضاهم أد جهورهم يسر أمورهم اجعل عواقب أمورنا إلى خير يا الله إلهي فرج عن كل سجين واسير بعليم الأكبر يا الله إلهي شاف كل مريض بأب الفضل العباس لا سيما المنظورين ألبسهم ثوب الصحة والعافية عاجلا يا الله تقبل منا ومن المؤسسين والحاضرين والفافلين بأحسن قفولك احفظ علماءنا الربانيين في مشارق الأرض ومغاربها لا سيما قائد الثورة الله سيد الخامني وإلى أرواح أمواتكم شيعة أمير المؤمنين أرواح خدمة الحسين الشهداء العلماء لا سيما إلى روح الإمام الخميني والشهيدين الصدرين الفاتحة مع الصلوات